ظروفنا ما تستحي وإيامنا ما هي بريف والأرض من كثرة يلقى حطمعات شف تعلافها قصايد المتنبي يفلخ شيدي المملوك زيف رغم بلاغتها ونحوياتها وصرافها ما أسمعت منبه صمم ولا شفا منها كفيف لكن حبكها حبكوا من البيت الأعوج حافها حقي على البيت القوي ما هو على البيت الضعيف اللي أبغيت دمد ملجمها على غرافها خليت شمس القوم مركونة على حد الرصيف والخطة المحكومة تحقق جميع أهدافها والمختلف مجلة الجمهور والشعر النظيف ما هي غريبة لا لقيت صورتي في غلافها بس الغريبة هي يوم مريت الحسى يهل القطيف تذكرت عيني مدامعها على مشرافها وغزوة هل البيرق على دولة بركات الشريف ومصارع الأيام ورعاة البدوة واليوم ما بعذر يوم رقاك يضل علمني فإلا أني أعذب مقاديمي بكثرة وقافها وأكثر مشاريها الشجر عليك يا فصل الخريف هتكت ست رغصونها وشرفت في كلافها وأنا جويع وجوعي مواصل منه قطعة رغيف وعيني من الفرقة حداها الهم عن محرافها والعفو عند المقدرة صورة من الحب العفيف والعلم عند اللي قطار العمر كلها طافها خذيت لي فبها شهر كامل يسمونها مصيف والشمس تحجبها السحابة والعودة خلافها وعينت صاحب تشداد اللي تمناها الرضيف ضيدان قبلي شافها ولكن بي قد شافها لكن بن حولها على عبد اللطيف وخذت ثار اسلافي الغابر بظلم اسلافها والفرصة هاللي كان هالبراق في عرض القنيف لقمت غنيا مدها على فقيره وعافها وانا طموحي للثقالة من الجواهر يا الخفيف ماني بدور عملتن ما ينعرف صرافها يعودها واش قصة الأرداف والخصر النحيف قدامها موت في حضنها ولا انتحر فاكتافها لا يبرد الفنجال وبلا شبه مثل بلشته احني فأخذ بدل خمسة عشر فنجال بعض طرافها لوان مالي عزم يا ردبي على الموت الحتيف ما جيت بين السيف والحربها أغني قافها لكن يا قصر الضيافها ما تقصر فالمضيف دامك تضم من النفوس تقالها وخفافها لا يا عنيفة هدي اللعبها ترى الهجر العنيف ما بجزء من تقاليد العرب وعرافها يا بنت حوى عذري اللحفة لو امتد النزيف استلطف جروحي شوي استهويني استلطافها وأنا من الجنس الخشن وأنت من الجنس اللطيف ومشاعري بحادها وعشارها ولافها تصرخ غلا محتاج لك محتاج يا أغلى وليف النفس فطرتها ترجعها على ميلافها تشتاق لشوق المسافر من بلاده لأن كيف لو اتحداها من السنين الممحلات عجافها هبي علي غربية مبرادها نسناس صيفي عادل في عيني براد السودة ومصيافها الموت من فرقاش مثل الموت بسيفة الرهيف والعمر مره النهايه واحده بصنعف حتى غط مثل القمر عالي يقول لي للرصيف الشمس تحجبها السحابه والرعود اخلافها بوح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70 7 الله